بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبت العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادون خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِزْقًا وَمَاءً مِنَ مَا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أكواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرتنا جبان فكانت سوادا إن جهنم كانت نرصادا للطائين ما أبن لابتين فيها أحباب لا يذوقون فيها برده ولا شغاب إلا حنيم وعساق جزاهم فق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نجيدكم إلا عذابا إن بالمستقين مفازا حلاعقا أعنابا وكواعدا ترابا وكأسا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 لا يتكلمون إلا من أبن له الرحمن وقال صهابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترا